أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث والعشرين من القرآن الكريم مع القراء عبد الله عواد الجهني معاذ بن سام الدلال صابر عبد الحكم عبد الباصط عبد الصمد رحمه الله والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الله عواد الجهني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 مَن سُويلَ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ إِنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُنَّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت سؤيدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض وَمِنْ أنفسهم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 للشمس ينبغي لها أن تُدْرِكَ القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون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 وَإذا قِيلَ لَهُ أَفقُ مَِّا رَزَقَثوا اللهَّ قَا الذيَّينَ كَفَوول الذيينَ آمَنُوا قَا الذيَّينَ كَفَعُولَّينَ آمنوا أَنُ قَعِمُ مََّ يَشاء وال اللهَّهُ أَقَعمَهُ إِأَنكُم بِالَّ فيِي قَلَالِ مُبين وَيَقولُ نَمَتَ خَذ الْوعدُ ما يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلٍ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم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 فَلَمْ تَكُونُوا تُعْطُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أيديهم وتشهد أَرْجُلَهُمْ ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعذرهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا, استطاعوا مضيا ولا يرفعون ومن يبصرون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 خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْهَا وَعَمِلَتْ أَيْدِينَا الْعَامَّ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ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 يكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم وص فاطف صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لوحده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 أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمُ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ سَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ